أخيرا العطر في أخ يمكن هو الوحيد اللي نفع دبلوم تجارة طيب والباقين؟ اتفضل يا عندي اتفضل يحيى سلام عليكم أهلا يا يحي المفاجأة دي آمل إيه تأخرت زيادة عن اللزوم وتليفوناتكم مجهول على الخط يا دي الساعة بقت خمسة والوقت سرقنا إحنا ماليش دعوة حضرت الزابط أنا ما سرقتش حاجة أنا ليه في سرقة الفيديو الهاي فاي لكن الوقت ما بسرقوش الدكتور يحيى جوزي أهلا أه أهلا أنا ليش إذا كوخذ لا ده بقى يا دكتور اللي... محسوبك عتريس عتريس عبد عبدالحفيز الحرامي مش عبد عبدالحفيز اللي حرامي أنا الحرامي بس بقول لحضرتك اسمي بالكامل والظهر الوادي البطال بيجيب لأهله الإهانة مهبويا ده ما عملش حاجة وملزوق في اسمه الحرامي عتريس عبد عبدالحفيز الحرامي معين هو مش حرامي أنا الحرامي <تصفيق> لم أخذ ساعة الباشا كلام كتير مم أهلاً أهلاً يا باشا كرشه يا باشا كرشه اتفضل يا باشا اتفضل انا مسحت دي دي ديبويا قديمه ما تطلعش في الهدوم هي ما طلعتش في هدومي لكن أنا متهيالي تطلع في هدوم سعادتك كرسي نظيف محمود تشكر لسه قدام الشغل يا وائل لا لا لا أبداً أنا خلاص خلصت نكمل بكرة يا عكريست تحت امرك هتظبط اجي الساعه 10 الايك هنا حاجه قبل الميعاد سلام عليكم سلام عليكم يا سعاده باشا رايح فين يلا سيبوا اللي قلت له امشي محمود حضر الزبط مش هتاخد بالها انت اللي هتاخد بالك يا فالح بلاش لا مضى يا لأ ما تفتح لها يا شام سلام عليكم سلام عليكم يا سعدة باشا سلام عليكم حضرة المعمول في قطة شويش لا يا فندم خرج مرور طب لما يجي ديني خبر يا شويش انا في مكتبي حضر يا فندم يا اهلا يا اهلا يا اهلا سقر بيه حضرتك بنت كوسر هانم بالضبط كده ده امضي ياس صار حاضر يا عم محمود يمضي يمضي على ايه صار عنده سنه مراقبه في الاسم بعد ما خرج من السجن اه علشان كده بقى حضرتك ضابط هنا مش كده دي حاجه لطيفه جدا عن اذنك تفضلي يا فندم تفضلي يا ماما ماما انا هنا يا وفاء في ايه يا حبيبتي رجعتي بدري ليه الراجل يا ماما اتضح انه كان محبوس ومتراقب الاسم الراجل راجل مين يا حبيبتي الراجل اللي اسمه صقر صقر طب وإحنا مالنا وماله يا حبيبتي بيعرف حضرتك وكان صاحب بابا طب وفريدي لا إنتوا تعرفوا حرمية ولسوس يا ماما وإحنا يا بنتي كل واحد نتعامل معاه ونكلمه هنطلب منه صحيفة سوابقه حضرتك قلتي لإنه كان صاحب بابا لا يا حبيبتي كان والدك بيعرفه معرفة زي أي معرفة وأياميها كان رجل كويس وبعدين فريدي فريدي بعد كده يعني إنه نحرف ولا حاجة طب زنبي بابا إيه وزنبي أنا إيه أنا أسف يا ماما، بس أنا أحركت قوي أحركت لما لقيت واحد صابق جاي يسلم على في الاسم وقول لي مش أنت ما أنت ولسوس أيوة بس ما فيه صلع بيني وبينهم، ده شغل طيب يا حبيبتي إذا كنت إنتي عايزة تحول الحرامية للناس شرفة يبقى عايزاني أنا وباباكي نتعامل مع ناس ما يكونش في مستقبلهم حاجة وحشة و... وحد ضامن همه يا بنتي اتفضل يا ساعة ريس قادي التصريح لك موقع هايل جميلة التصريح منظرها حقل بس الفلوس منظرها احنا يعني التصريح لوحدها ما تعملش الكشك؟ تعمله افاندي بس في الماشمش انا قلت لحضرتك ان المسألة صعبة طيب طيب بس بس بس الفلوس هي يا ريس بكاوي؟ خمس تلاف جنيه الله يكرمك ليمين حضرتك على الابايك عاشت تلفلو لا لا لا الفلوس دي بقى انت مش هتاخدها الفلوس دي هتفضل معايا انا وكل واحد يخلص شغله تبعتهولي ياخد حقه مني انا النجار الكهربائي اصحاب البضاعة وهكذا طب وليه كده حضرتك مش مقامنالي <تصفيق> انت لسه الاسبوع اللي فات بتقول انك حرامي اه يعني دي زي ما تقولي حضرتك كده مرحلة انتقال عليك نور <تصفيق> على حضرتك منجا على حضرتك فل على حضرتك كل حاجة كويسة ده انت ولا الملائكة الاخوات ما يعملوش مع بعض كده اللي بأخذها كلمة الاخوات دي طلعت مني غزل عني معلش خلينا في المفيد تدي الرسم ده للنجار ويعمل لك مؤيسته يجي يستلم مني أنا تمن الخشب تروح مع المغلق تشتري الخشب على المكان على التنفيذ فوراً حاضر كل سلام عليكم تعالوا هنا يا فندم حظابة المبلغ اللي هتعمل بيه الكوش كده هيبقى دين عليك يعني الحكومة مش هتدهني جدعانة الجدعانة اللي انت بتتكلم عليها دي ما تبقاش جدعانة دي تبقى بلطاجة انت بتاخد علشان تقف على رجليك وبعدين ترجع اللي خدته تاني مفهوم؟ علم يا فندم وتعلمنا حاجة جديدة في مرحلة الانتقال كل شهر حتدفع مبلغ معين لحد ما تسد الدين اللي عليك ندفع فاندي فرحان قوي ربنا يسعدك حضرت الزابط بتدعي الحرامي احنا قولنا ايه؟ سابق. يلا عدريس هتسبقنا تفتح الشقة تدخل تنور البطارية ثلاث مرات نعرف ان الجو امان اربع دقايق نكون معاك في الشقة مفاتيح الجهزة والأجرة تمام؟ كله تمام بس أنا خايف خايف من إيه عطريس؟ هيدي أول مرة تسرق أما القلب بيطب ليه؟ معليش عشان بعدت عن المهنة شوية يلا يلا عطريس هجمت ماشي <تصفيق> إيه النور ده؟ حضر الزبط وفاء نبشي قدام يا كلب أنا اظن انت متلبس دلوقتي مش هتقدر تفتح بوقك بكلمه واحده انا غلطان امشي اشئ قدامي يا كلب انا امشي انا ما كنتش عايز اسرق العيال هم انا كنت حركح في كلامي أنا... أنا كنت بحاول افتح الباب وما كنتش عايزه يتفتح وكنت حمشي. همشي انت تخرس اشئ قدامي امشي السلام عليكم وعليكم حضرتك مش هترضى عني يا فندم أ انا بقيت فل والحمد لله مشيت عال وعارف ربنا كويس قوي قوي وكل زباين بيقولوا ده ملاك وملاك نازل من السما وبصلي والحمد لله طيب يا عتريس انا هشجعك ودلوقتي حالا وحوريك انك ما تقلش عن اي بني ادم في الدنيا ازاي يا استاذ كرسي واستناني برا لحد ما خلص شغلي ربنا خليك يا ربنا يسترها معاك انا يا فندم ما اقدرش اقعد مع حضرتك انت والدكتور الباشا على طرابيزة واحدة مش ممكن يا فندم العين ما تعلاش عن الحاج. مين ده ده الولد مش ممكن مش معقول في ايه يا استهاني تعال تعال اقفل الباب في ايه يا فندم ايه انت ما شفتش الجدع اللي مع وفاء شفته مش فاكره لا مش فاكره انت متأكد لا انت مش فاكر حاجة ده.. ده.. ده.. اخو أخو وفاء ها؟ أخوها؟ غالباً هو صحيح كبر لكن شكله ما تغيرش <تصفيق> ياحي فندم انت برضو مش عايز تكلمني تكلمك وقولك إيه؟ ياح أنا مالي ذنب في اللي حصل لو سمعت الكلام من الأول ما كانتش حاجة من دي حصلت خالص شاف المرمطة شوية على أنا شوف مراتي في الموضوعية دي منتظر من الحرام صايع إيه عايز ترواضيه عايز تأليميه له ما خلبه طب الإجرام المتأصل فيه هتعملي فيه إيه يا استهان؟ يا حيا حبك الدوش اللي إحنا فيها دي بريس ونيابة ومعينة وحراسة مباحث كذا وفاء خلاص خلاص يا ح اللي أنت عايز وأنا حامله تستقيله حاضر حاضر يا يحي, أنا حستقيل كده كويس حبتدي من بكرة سلمهم العهده والأوراق واخلي طرفي وهقدم استعيلتي المحفوز يا فاندم سيبه وقف انت تمام يا فاندم أنا أنا آسف يا فندم. أنا أنا في منتهى الأسف على اللي حصل بس الحقيقة غصب عني إلقت على حضرتك قلت أجاه شوفك حرامي بقى وبفكر تفكير حرامي عملت لحضرتك قلق وعملت قلق للباشا جوز حضرتك والوالده حضرتك مش عارف اقولك ايه يا عتريس مش والده حضرتك دي يا فندم ايوه والدتي انا مؤكرم على فكرة انا انا شفتها عندنا عندكم فين في بيتنا في بيتكم ايوه في بيتنا بس من زمان من زمان قوي مم. ايام ما كان عندنا بيت انت متاكد ايه اللي متاكد يا حضره انا حتى افكر لحد ما افتكرت وبعدين في حاجات ما بتتمحيش ابدا من مخ الانسان صحيح كان عندي 13 سنة ونوص 14 سنة لكن.. لكن اللي حصل فاكره زي ما يكون مبارح طب وإيه اللي حيجيب والدتي عندكم؟ يمكن مما بالعطف أصلها لمواخذة جات بعدهم مما دخلت السجن على طول كانت زعلانة قوي ومأهورة قوي ليه؟ الظاهر كانت صعبان عليها أم يا طب وكانت تعرف والدتك منين؟ مش عارف كانت تعرفها ولما تعرفهاش غالبا كانت تعرفها لأنها كانت مأهورة عليها قوي معقولة حد تقهر على حد من غير ما يعرفه صحيح والد الحضرتك غنية وفوق فوق وش جاب لي جاب لكن انها ست سطيبة زاد على اللزوم ومتاضع زاد على اللزوم عشان تيجي تزورنا في البيت وتدينا فلوس حاجة زاد على اللزوم أوي سلام والفلوس دي نفعتكم وفرحتكم هي نفعتنا بس ما فرحتناش إزاي لأنها تلخمنا في البيت اللي تاهت أصغر إخواتي بيت صغيرة قوي اسمها وفاء كانت آخر طعامها حلوة دوورنا عليها لبنا الدنيا ما إيش على فكرة انت ما ليش اسم والدتك ايه اسمها حسنيه حسنيه ايه حسنيه ايه وانا شرفني انا عارف اسم ابويا وعيلته لانه لازق في اسمي لكن اسم امي بيتكلم معرفوش اهي حسنيه وخلاص واختك اللي تهت اسمها يا سته من اللي تهت ته واللي راح راح انا لما بفتكر بتلخبط اللي راح راح بقى ها. وبعدين يا عتريس وبعدين في ايه وبعدين في الورطه اللي انت حطيت نفسك فيها دي <تصفيق> ولا ورطه ولا حاجه شوفي حضرتك خديها مني كلمه حكمه اللي جاي مش هيبقى اوحش من اللي فات يعني انا شفت غلبي كتير مانيش خايف من اللي جاي انا يكفيني ان حضرتك عرفت تعيشيني فتره من حياتي نظيف وسعيد اللي يجيبوا ربنا بعد كده كله كويس سنتين ثلاثه سجن مش حاجه بس انت ما كنتش جاي تسرق يا عطريس فداك يا ست الكل كده احسن من ان شعرة من راس عاتك تتمس سوء. طب روح دلوقتي على وبعدين حنشوف ما تشغليش بالك انا كده فل وما تحمليش همي السجن واخد مني رقات بناقص رئه رق. يا محمود قفلت يا حضره الصالح رجع على الحجز تمام يا فندم <تصفيق> عملت ايه يا وفاء كل خير انا بتكلم على الاستقاله ايوه ما انا بعمل الاجراءات يا يحيى طب شد حيلك شويه حاضر حاضر يا يحيى مش مساله حاضر انا عندي مؤتمر طبي في اوروبا ولازم تيجي معايا القهوه استنى متشكره يا مارف يا حبيبتي هتشربي قهوه بالليل كده ده ثالث فنجال يا استنى كمان معلش يا ماما ما يجرش حاجه ليمون سيادتك استنى ميرسي يا عارف ماما نعم يا روح تعرفي واحدة ست اسمها حسنيه يا واحدة ست اسمها حسنية مال تعرفيها؟ هعرفها منين؟ من دي ايه؟ هي ست غلبانة أم الولد اللي اسمه عتريس وهعرفها منين يا بنتي؟ أصل عتريس قال لي إنه شاف حضرتك في بيتهم هو انا بروح في حتة من غير ما تعرفي يا بنتي لا يا ماما مش دلوقتي ده زمان زمان قوي هو انا يا حبيبتي اللي حيوديني في حتة زيدي دي؟ ضروري عتريس تبقى أمه اسمها أم عتريس؟ وأنا ما عرفش أمهات عتريس يعني حضرتك ما روحتيش خالص لا لا لا يا بنتي ما قلتلك إيه اللي حيوديني حتت زي دي مم. لازم عتريس بقى اختلط عليه الأمر شوف يا ماما في ناس يا حبيبتي بيبقوا عايزين يفتخروا ويكبروا نفسهم مم. فيقولوا إيه إن الست الفلانية هانم جات لنا أو إحنا نعرف البيل فلاني وهكذا عارفه يا حبيبتي معاكي حق يا ماما معاكي حق طيب يلا يلا يروح ومستعدي علشان زمن الضيوف اللي عزمهم جوزي يتكيين يلا مع السلام يا سلام أبيه الله يسلمك مع السلام الله يسلمك يا هاني إيه الحكاية يا وفاق حكاية إيه أنت ما كلمتيش كلمة واحدة مع الضيوف أصلي يا حيا أصلي إيه أنا كنت قاعد مكسوف يا وفاء يقولوا إيه مالكيش رغبه تعزميهم او جايين غصب عنك مين اللي قال كده تصرفاتك وفاء وفاء احنا عايشين في مجتمع وبين ناس وواجب مجاملتهم يا هيلاقيني ولا تغديني انا اسفه يا يحيى اسفه خالص بس الظهر ان انا تعبانه شويه انا خايف لاكوني زعلانه حزعل من ايه انا مش زعلانه ولا حاجه سعيد عم محمود بعد ما تمدى حضرة الزابط عايزاك حضرة الزابط مين؟ حضرة الزابط وفاء عايزاني أنا؟ ايوه يا صقر طب ما تزوقش أصلي كلامك كتير مستغرب من حق استغرب <تصفيق> سعيده يا حضره الملازم أول حضرتك طلباني عايزاني تعالى اتفضل اقعد ده ايه النور ده قولي من فضلك انت تعرف والدي منين ده ايه الرضا ده بسألك تعرف والدي منين هو الحقيقه انا معرفش بابا ما تعرفوش الكدب خيبه خايف تساليني سؤال تاني معرفش اجاوب احنا مش قابلناك وفهمت انك انا اعرف الوالده نعم كفيه بينا ومن بعض عمل عمل ايه اللي بينك وبينها شغل بزنس بيزنس غريبه <تصفيق> ليه هو البزنس بطال لا سمح الله لا ابدا مين اللي قال كده يا اهلا وسهلا أه في حاجه قلقه حضرتك لا لا لا مفيش مفيش حاجه يا اهلا وسهلا تقدر دلوقتي حضرتك تتفضل خلاص ايوه خلاص على كل حال كل شيء باوانه نعم بقول يعني لما يكون عند حضرتك طبخه تسيبيها يواش يواش عشان تستوي أنا مش فاهمه حاجه بكره تفهميني في ايه انت عايز تقول ايه انا لا لا ابدا عن اذنك عشان السواق مستنيني برا اصل انا شاريه عربيه جديده سته سلندر عتريس يا فندم سيبو انت يا محمود دلوقتي حاضر يا فندم عامل ايه عتريس انا فل لا ينقصني إلا رؤية سيادتك وغير الناس مع سعادتك كل خير انت قلت لي اسم والدتك ايه حسنيه انت متاكد دي امي حد ما عرفش اسم امه طب ما انت ما تعرفش اسمها بالكامل ايه حسنيه ايه دي حاجه ودي حاجه اصل ابويا عبد كان دايما يستعمل اسمها ما كانش يقولها ام عتريس مع اني الكبير كان يقولها على حسنية، روح حسنيه وهي كانت بتروح وتيجي لوحدها برضو حسنية؟ انت، انت حضرتك حامل خلينا في موضوعنا انا قلت يمكن حضرتك حامل وبدور على اسم المولودة هو حسنية اسم حلو برضو يعني يا محمود أفندي رجع عطرس الحجز تاني وأنا ماشي دلوقتي مع السلامة يا مع السلامة أفندي مع ألف ألف سلامة قدام يا أخوي كل شوية هتعى من الحجز رجع عطرس في الحجز بتقول يا محمود انت تخلص يا محجوز اهلا وسهلا بحضره الزميله اهلا بيك لكن حضرتك ما تعرفيش اسمها بالظبط لا انا معرفش غير إن اسمها حسنيه بس وقضيتها قضيت مخدرات انا قدامي الكشوفات اهي آه الحقيقه في كذا حسنية انا اصلي بعمل بحث مهم جدا زي ما هو واضح عند حضرتك في التصريح ويريد تساعدني في اني اعطر في الست المقصوده ده انا عندي هنا كمان أكثر من حسنيه ماتوا ما هو زمن طويل بقى زي ما فهمت من حضرتك تقريبا اكتر من 16 سنه على كل حال احنا هنحاول ويمكن نعطر عليها وانا بشويه المعلومات اللي عندي هقدر اعرفها بس دي مساله متعبه قوي بالنسبالك معلش البحث ده بالنسبه لي حياه او موت ليه yeah. للدرجه دي خلاص هجيبهم لك واحده واحده يا ستة حسنيه، أنت عندك كم عيل؟ عندي ثلاث عيال، جوزي هو اللي بيربيهم دلوقت طيب وقضيتك إيه؟ أنا بشتغل عالدايق، ولاد الحلال هم اللي فاتنوا للحكومة معلش علقة تفوت <تصفيق> قوليلي يا ستة حسنيه، أنت جوزك طفش قبل ما تدخل السجن هو انا تجوزت عشان يدفش ما اتجوزتيش خالص؟ كنت حتجوز واتقامر بس طلع مقلب ليه؟ شيلني شنطة من بيروت أهلي جي فيها داوة طلع فيها مخدرات وخدت مقابل واتجوز بيت تجاريتهم تعرفيها؟ عرفها منين؟ أنت من الملاحات ملاحات ايه؟ أنا حسنية ملكة الحاضرة انا عندي هناك ثلاث عمارات باسمي كانوا باسمي اصلي في له مؤاخذه دلوقتي قانون يقولك اللي يطلع بتاع مخدرات ياخدوا حاجته عندي كم عيل. عندي بيت بترجاها من الدنيا بتشتغل ايه بتشتغل في الطعميه انتي كنتي متجوزه طبعا متجوزه ده انا متجوزه لمؤاخذه وانا عندي 16 سنه ده انا كنت امر ما تبصليش دلوقتي من هل الله اللي كانت السبب سبب ايه سبب دخولي هنا اصلي لما واخذه كنت انا وجوزي بنشتغلوا في الصنف الفلوس جريت في ايديه اول حاجه عملها اتجوز عليا انا بقى ما طقتش قلت عليا وعلى اعدائي بلغت عنه قفشوه وقفشوني قلت احسن بس المهم ما طلوش وخلفتي لا كنت قطع الخلفة قوليلي لي يا حضره الضابط انتوا بتقفشوا اسمهم حسنية مش فاهمه يعني الاسمهم حسنية دول عملوا حاجة لا لا لا لا انا الحقيقة بدور على واحدة كان عندها 12 او 13 عيل وهي من الملاحات عرفتها عرفتها ما تقولوا كده من الصبح اصدق حسنية ما كلكوا اسموكوا حسنية لا دي الست حسنية المظلومة مظلومة؟ احنا جينا الاناها دي ست طيبة قوي وما فيش على لسانها إلا إنها مظلومة مظلومة ودايما ترفع رأسها للسماء وتدعي غالبا هي حتى جوزها هرب أيوة هي أنت لو قلتوا كده من بدري أي واحدة في عنبر المخدرات أو في السجن كله تدلك عليها دي ست ولا كل الستات أيوة أيوة أشوفها <تصفيق> تعال يا ستي اتفضلي أنت حسنيه؟ أيوه أنا حسنيه حسنيه أحمد فرحان أنت من الملحات؟ أيوه جوزك اسمه إيه؟ اسمه عبد الحفيز الله يمسي بالخير إن كان عايش ويرحمه إن كان ميت عندك ابن اسمه عدريس؟ عندي عدريس وعندي زينب وعندي علي وعندي قض وعندي وفاء وعندي وفاء؟ إن كانت عايشة زمنها بقت عروسة قد حضرتك قدي أنا؟ لم أغزة لا لا لا أبداً ما فيش حاجة قوليلي أنت دخلتي السجن ليه؟ إحكاة طويلة وقديمة قوي. سنين طويلة وفاتت نهايته ربنا كبير ونعمة بالله يا بنتي لم أغزة كلمة يا بنتي دي مسكة بوقي لا لا لا أبداً ما فيش حاجة خدي راحتك بردو حضرتك زابت وضروري بتبصيلي على إني مجرمة 18 سنة لحد دلوقتي بين 4 حطان. لا أعرف عن جوزي حاجة ولا أعرف عن ولادي حاجة وأنا كبرت كبرت قوي وتعبت قوي ولادك كانوا 12 لا 11 وإيه لي دخلك السجن ما أنا بقول لحضرتك دي حكاية طويلة مخدرات؟ ولا عمره عرفها ولا عمري شفتها يعني مظلومة منها لله مين دي كوسر كوسر أيوة واحدة اسمها كوسر منها لله زمن ربنا انت أمنها اسمها كوسر ايه كوسر أنور الطايع انتي متأكدة متأكدة من الاسم ده حد ينسى جلاده يا بنتي أنا... أنا الستة دي... الستة دي لو كنت شفتيها تقولي ملك نازل من السماء كانت بتعطف علي وعلى أولادي زعلت قوي يوم جوز اختفى أعتاري كل ده عشان كانت مخبية لتهمه طيب وإيه مصلحتها؟ مصلحتها أنها تخرج من القضية هي يعني هي كانت بتشتغل في المخدرات امال مين يا بنتي اللي كان بيشتغل في المخدرات انا انا مش لاقي ياكل مالك يا حضره الضابط مفيش مفيش حاجه قالها متضايق انا غلطت لا سمح الله في حاجه لا ابدا امال حضرتك اتضايقتي ليه لا انا ما اتضايقتش ولا حاجه انا مضطر امشي دلوقتي ما احنا بنتكلم مع بعض ده انا قلبي مفتح لك وأنا كمان بس أنا عايز أشوف حاجة طب مش هشوفك تاني ضروري حرجعلك ضروري حرجعلك لازم أشوف حضرتك تاني يا بنتي يا, يا حضرت الضابط حضر حضرت الضابط نعم نعم الله عليك يا بنتي نعم في حاجة بلاش ليه بلاش في حاجة محتاجها، قوليلي أنا تحت عمرك أنا ليه طلب يمكني دايقك، خلاص خلاص لا لا لا أأموري، أأموري أأمور، مسجونة أأمور حضرة الزابط، العفو يا بنتي أفندم أنا، أنا عايز أبوسك معلش يا بنتي حرموني من أحنان لولادي وعطم وعد فولادي من لله فكرتي ببولادي. برضو بتبرقلي يا نورة يا نورة بطل تبريق يا حبة عناية أنا ما ببرقش أنا فتح عناية قوي عشان تدخل جوه قلبي من غير لقاحم ولا دستور يعني وانت زعلانة بتبرقي وانت مبسوطه بتبرقي برضو خلينا في المفيد خلينا في المفيد الله يرحم والدك يا أخي عايز أقول لك كلمتين قبل ما العسكري يجي يغلس قول يا نورة أنا قومت لك محامي جدع قوي وزرفت العربون طب وبعد ما تقوم المحامي حيحصل ل لما تخرج بالسلامة، يبقى فيه كلام تاني يا عطريس انت لسه واقفه يا خالة <تصفيق> <تصفيق> حلوه خاله دي خليته هي عسكري عسكاري ده أنا من دور ولادك اسم الله عشاء هو شايفك خالة هو حر يا نورة يلا يا اختي هوينا ابعادي يلا ماشيه العمود فيه بدنجان باللحمه من عند سعيد الجزار واسمع يا عتريس كل انت وزكي بس ما تأكلوش حد معاكم وإذا كان لابوب أجاب لك طعمية لأي حد عايز تأكلهم الجرمة اللي عندك يلا خالتي درب ليه يقول خالتي تاني اسمعي بالرئير يا بيت مساء الخير مساء الخير كنت فين يا كنت في السجن في السجن شغل. يعني ايه شغل؟ يعني إيه إحنا لسه بخلص شغلي وبعدين أرجوك أنا تعبانة تعبانة جدا جدا جدا. يعني ايه تعبانة. ما انت تتعبان من الشغل إسمع ما أقولك. نعم. قدامك تلات أيام من النهاردة تصفق كل متعلقات شغلك. بعد كده أنا آسف آسف جدا. هتخذ موقف متشدد. ايه يا حيا. انت فجأة كده بتكلمني زي ما أكون عيال صغير قدامك. وأنت كمان مش ما قلتي وعديني وتمات. أنا ما ما عندي مشاكل مشاكل كبيرة كبيرة قوي. مشاكل مشاكل إيه؟ <تصفيق> أبيش. أرجوك. بالراحة بالراحة شوية عليها أنا تعبانا إيه ده في إيه مفيش, مفيش. خبيه عليها حاجة لا لا مفيش حاجة متضايق أنك هتسيب شغلك شغلي في حد ذاته ما بقى همني طب في إيه شغلتيني يا حياء فضلك أنا متضايق طيب طيب. طيب طيب طيب طيب وفاء في إيه يا في فيه إيه وفاء عايز أقول لك حاجة. قولي. يعني يمكن ما قدش فرصة أعبر لك فيها مشاعري. وفاء أنا عارف مشاعرك كويس. بالرغم من أنك إنسان حساس جدا وذكي جدا لكن لا يمكن حتقدر تتصور أنا حبيتك دي. أنا حبي لك ممزق باحترام مطلق يا حبي. <تصفيق> وفاء أنت عايز تقولي إيه؟ هو ده في حد زاد مش حاجة تقال. لا دي حاجة وحاجة كبيرة قوي بس أنا عندي إحساس إن الكلام ده مقدمه الحاجة أكبر عايزة تقوليها مفيش أكبر من الحب مفيش أكبر من المواد ده والتراحم الدنيا دي غريبة بتقسمة تقسمات عجيبة دخلة في بعضيها وملخبطة في بعضيها الدنيا وفاء. دي وفاء مالك يا وفاء مالك مفيش مالكة. مفيش أنا بس كنت عايزة أقول الكلمة دول لا ده أنت واضح إن حالتك النفسية مش تمام اهدي اهدي والصباح رباح معلش أرجوك يا يحيا مش عايزك تتضايق مني الايام دي لحد ما لحد ما ايه وفاء انت مش قلت الصباح رباح ها طيب تصبح على خير يا يحيى نام انت انا حاخد حمام وبعدين انام مام. يا يا يا ماما جوزك خرج يا حبيبتي؟ أيوة خرج يا ماما. انت مش رايحة الشغلة خلاص؟ شوية كده وبعدين حقوم البس واروح طب خلص يا حبيبتي إجراءات الاستقالة بسرعه علشان جوزك ما يدريش. حاضر يا ماما حاضر مام في إيه يا حبيبتي؟ فاكره يا ماما لما دتيني الكليه بتاعتك وإن فكرك دلوقتي يا حبيبتي؟ أنا عمري منسيت الحكاية دي لحظة واحدة كل ما ببص في وشك يا ماما بحسد نفسي معقول كل الحنان والحب ده. من أم لي انا أنا؟ يا بنتي كل أم بتحب بنتها ربنا سبحانه وتعالى بيخلع الحب والحنان في الأم من لحظة الولادة من لحظة الولادة؟ ما هو بيقولوا أن اللبن في صدر الأم بيصير في نفس اللحظة مع الحب والحنان ده يعني ينبوع لبن وينبع حب وحنان نسيت أسألك يا ماما أنت ردعتيني؟ أفدنا رضعت من حضرتك ولا رضعت صناعي <تصفيق> صناعي؟ صناعي صناعه إيه لا يا حبيبتي أنا اصريت على الرضاعه الطبيعي بتاعت ربنا علشان كده حبيبتي نعم إيه مناسبة الكلام ده كله؟ هم؟ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> تكونيش حامل؟ ماما نتأخرت على شغلي طيب طيب يا حبيبتي في ايه خير اتفضل اقعد قعدنا قضيتك اللي خدت فيها حبس كانت قضيه ايه ما تخلي الطابق مسطور ما انا اقدر اعرف بسهوله ما أنا عارف ان حضرتك تقدري تعرفي يبقى مفيش داعي للانكار يا بنتي يا حضره الضابط ما تنكشيش في حاجه انكشي في الماضي يتعب احنا ولاد النهارده ولاد النهاردة؟ انا برضو بسالك قضيتك كانت ايه مدام مصممه قضيه مخدرات بس كانت صغيره خدت فيها تمن سنين مع اني ما استاهلهمش لاني حريص جدا حريص قصدي ظلم حضرتك عرفت والدتي ازاي ما احنا قلنا ما يصحش نجيب سيرتها في الاس عرفت والدتي ازاي ما احنا برضو قلنا بيزنس بيزنس من انهو يا بنتي يا بنتي بلاش الحاجات دي بلاش بلاش ليه من غير ليه عن اذنك انا ورايا مواعيد محاولتيش تعرفي في ايه مشغوله ليه مهمة بايه انا متهيالي لا مشغوله ولا مهمومه اما لح يكون في ايه بس دي حامل يا الحامل تبقى في الحاله دي احيانا يا دكتور هو أنا حقولك انت انت سيد العارفين هو صحيح الست الحامل في الشهور الاولانيه تبقى عصبيه ومش طايقه اللي حواليها لكن بتفتكر لكن ان الحالة اللي فيها وفاء دلوقتي ينطبق عليها الوصف ده بالظبط دي حتى سالتني اسئله عن الامومه والرضاعه والحاجات دي كلها طب لو كان كده ليه... ليه ما بتقوليش ما يمكن مستنيه لما تتاكد بالعكس تقولنا عشان نفرح معاها يا رب يا رب يكون كلامي مظبوط يا دكتور مش عارف يمكن ضروري امال هيكون في ايه تاني امال هيرحلونا امتى وانت مستعجل على الترحيل ليه يا خويا ما احنا هنا في الحجز اخر فل برضو اخي الواحد بياخد راحته في السجن عن الحجز ولو اننا بناكل هنا اكل مدني اخر حلاوه شايف نورة جدع ازاي بتجيب لنا ثلاث طاقات في اليوم طازه ولا اجدعها ست طب اخويا مين يشد لها غير واحد زيك عليا النعمه احنا جدع ناس ما تخلينيش اتبخ خا غروره هتلبخ يا زاكي تعال يا عطريس هذا محمود حضره الضابط وفاء عايزاك حاضر قوم يا اخويا قوم ما يدين اللي جابت لنا الكافيه انا تحت امر حضرتك لما اختك الصغيره تاهت يا عطريس دورتوا عليها؟ دورنا عليها فين؟ هو اللي بيروح بيرجع ومع ذلك اخواتي داخل عليها ومالإنهاش غريبة إيه اللي شغل حضرتك؟ لا مفيش حاجة طب حضرتك عايز حاجة تاني؟ لا لا أبدا أرجع الحجز؟ أيو ترجع الحجز يا محمود محمود يا فندم على الحجز يا محمود أصحابه يا فندم أيو ما نقولت لك يا محمود الليمون يا ستهاني عم عارف يا فندم استهان انت شفت والدي طبعا استهان كان راجل طيب قوي مات وانا صغيره قوي اه اه اه يا استهانم في حاجه لا ابدا بس مش عارفه ليه هف علي ربنا يديك طول العمر ويخليلك والدتك ويخليلك لك البيت البه دكتور شاكره معرف الله على فين استهان انا رايحه مشوار صغير ولما الهلم تسال على سيادتك والله اني جايه مش هتاخر احنا الشغل علينا كتير والهم كتير يا حضره الضابط الله يكون في عنكم مكتب الصحة ده شغله كتير وتقيل وخصوصا مكتبنا ده مواليد كتيره قوي غير الوفيات غير الشهادات المرضية غير ربنا الل... يكون في عنكم ربنا يكون معاكم بس ممكن حضرتك تدور احنا بندور اهو دفاتر ما لكن احنا بنحافظوا عليها أصل روح البلد كلها في الدفاتر دي نبيل المشتناوي نبيل المشتناوي هو ح... قريب حضرتك دا والدي والدي آه مات بقى وحضرتك صغيرة قوي عشان كده نبيل المشتناوي نبيل المشتناوي اهو يا سيد نبيل المشتناوي ايوه وريني كده التاريخ اتفضلي وريني. الدفتر كله اهو وريني بابا مات قبل ما تولد باربع سنين مش معقول مش ممكن في ايه يا حضره الظابط وريني وريني كده ابص تاني الدفتر قدام حضرتك هو بتعيطي ليه يا حضره الظابط اول مره اشوف ظابط بتعيط و... وريني وريني بقت البيانات حاضر حاضر وريني. بس اهدي يا وفاء تعال يا حبيبتي ايه في ايه يا وفاء ليه عملتي كده عملتي ايه ليه دخلتيها السجن سجن ايه انا مش فاهمه حاجة ليه كنتي ماشيه غلط ايه اللي بتقوليه ده يا وفاء لدتيني كل الحب ده لدتيني الكليه وفاء مالك عايزك تقولي للحقيقة دلوقتي حالا حقيقة ايه حسنية دخلتيها السجن ليه كنتي بتتجري في الحشيش ليه وانا انا ليه حطيتيني في الوضع ده لا ايه اللي بتقوليها دي حشيش ايه وسجن ايه ايه حد يكلم امه باللهجة دي انا عايزهك تقوليلي الحقيقه حقيقة ايه عاوزاك تقوليلي اللي حصل تقولي هنا كنت بتشتغلي في المخدرات مع واحد اسمه صار، وبعدين وقعتي فاضيه لبستيها الحسنيه وبعدين خدتيني وعملتيني بنتك دي مؤامره انا ما اعرفش حاجه من الحاجات اللي انت بتقوليها دي كلها مين اللي ماله مخف بالخرافات دي؟ يقصدوا ايه؟ مين اللي بيلعب من وراء ظهرنا؟ مين اللي بيلعب بس بس بس أنا.. بس أنا مهرفش حاجة الكلام ده غلط غلط طيب وده كمان غلط ايه ده؟ شهادة وفاة بابا ودي شهادة ميلادي المزورة يا وفاة أنا عشت في دوامه أيام طويلة كنت بقول يا رب تطلع الهواجس دي غلط يا رب تلا كلهم كذبين يا رب تلا عنا اللي ما بفهمش لكن للأسف الحياة واضحة أنا دلوقتي عايز اسمعها منك أنا مين أنا بنت مين لازم تقولي لي ما فيش قدام غير إنك تقولي لي الحقيقة ومعادش قدامي غير الصدمة تكمل واسمعها منك لي عملتي كده أنا مش عارفة أقولك دلوقتي إيه. مش عارفة أقولك يا ماما الله عليك يا كوثر هانم أنا ماما يا حبيبتي أنا عايز الحقيقة عايزة الحقيقة كان لازم أعمل كده تدخلي واحدة ساكن كنت لازم أطلع من الورطه وإيه اللي دخلك في الورطة هلوت غلطة كبيرة حلطة عمري حاولت تكفر عنها وكفرت عنها انا ما عملتش حسابي ما عملتش حساب لليوم ده انت في عناية ده انت عناية واللي ولدتني اللي ولدتني قالوا لي حضرتك تكوني وعايزاني ما ان تكوني من يا ان تكوني انا انا مالك يا بنتي اجل ان تكوني ليه اجل ان تكوني من اجل ان تكوني الشر اجل ان انا مين حضرتك ان وفاء انا بنتك بنتي وفاء مش ممكن يا بنتي مش عايزاكي تعيطي مش عايزاكي تعيطي يا سته حسنيه ازي يا امي انا على كل حاجه بقول لك ايه يا عتريس عايز ايه يا نوره عايز ايه قلبت انا دفعت مقدم شقه شقه شقه ايه شقه الجواز يا بنتي انت انا داخل في قضايا خد فيها حبس ثلاث اربع سنين تقوليني معادي دم شقة؟ ما انت على ما تطلع بالسلامة يكون معادي سلام الشقة جيه <تصفيق> يعني انت متخططة للمستقبل؟ ومارسامش للمستقبل ليه؟ طب وحتدفع منين الباقي يا فالحة؟ انا بقى ههقع في الدفع مع صاحب العمارة على خفيف وانت لما تطلع يا سيد الهجمين تبقى تكمل بالسلامة طب مش لما نشوف ايه اللي حيحصل حتامش معايا عادل ولا لا؟ ما دوم تبعدت عن السادة الزابط دي يبقى حيحصل كل خير ما ت تاني تاني وتالت انت ليه السوافة يا عمتي العسكري بيقول يا عمتي بكرة يا ويعملك ست ام ابوه انت مستقصدني يا شويش يلا يا أختي امشي من هنا برقيله يا نورا برقيله عشان يتسرع وهو نايم انزل يا جلع انت من الشباب ارقعيب والرقى باتها نوره اسمع انت هتتراحها امتى بكرة بكرة التحقيق خلص بالسلامة هو انا مسافر الارجنتين عشان تقولي لي بالسلامة ده ما رايح السجن تخرج بالسلامة وانتي هتمشي بالسلامة ولا لا ماشيه يا جدي ما تبرقليش يا لورة بقولك ايه انا جايبالك ما تفكرنيش بالاكل اللي انت جايبال وبعدين الحل ايه الحل في ايد ربنا يا بنتي. لازم تخرج من السجن لازم يتردلك اعتبارك لازم الظلم يتشال عنك لكن في نفس الوقت الظلم لما يتشال عنك اللي حتدفع ثمنه أمي يعني المظلومه أمي واللي لازم ناخد طرنا منها أمي اللي لازم تطلع من السجن أمي واللي لازم تدخل السجن أمي ما تشغليش بالك بيا يا حبيبتي أنا اتعودت على تعودت على الظلمه والسجن ما بقيتش تفرق معايا لكن تفرق معايا كتير ازاي اسمح لنفسي ان امي اللي ولدتني ودتني الحياه تبقى جوه السجن وهي مظلومه انا ما عدتش عايزه حاجه انا يكفيني يا بنتي اني شايفاك قدامي وعارفه الحيره اللي انت فيها دلوقتي جلادك يا ماما امي ربتني احسن تربيه وعلمتني احسن تعليم ربتني على القيم والاخلاق والنبل ادتني الحب كل الحب والاهم انها ادتني جزء من جسمها وهي عارفه انها مؤكد حتموت ام بكل المقاييس ام عظيمه شايفه بقى الحيره اللي انا فيها ما فيش حيره يا ضنايا انا ما قلتش بكره اللي انا عرفته منك عنها مسح كل اللي عملته فيه لكن ما يمسحش كل اللي عملته في اخواتي ما يمسحش انها شردت اسره كامله عملت عشان كتير واخواتي نصيبهم كده مين اللي قال كده يمكن كان طلع احسن مني الفقر كان حيشدهم ورا الفقر احيانا يبقى حافز للنجاح هتتدخلي في حكمه ربنا ربنا ما بالظلم هتعدي الإيد اللي اتمدتلك لك دمي ملكها بالراحه على نفسك يا بنتي كانت السبب في حياتي مرة تانية ارحمي روحك يا بنتي وانتي مرحمكيش، مرحمش اخواتي اللي راح راح واعتبارك يترد فيك وشبابك انت شبابك. وعمرك اللي ضاع انت عمري اللي جاي أزيت المشاعر مايرجعهاش إلا موقف إيجابي لازم تخرجي من السجن لازم رايحة فين يا بنتي حرجعلك تاني يا أمي وفاء هالم جات يا عم عارف لا يا فندم ايه ده مش ممكن الغاب حاجته معا يا فندم احنا الساعة تسعة مساء وكمان ما رجعتش الضهر ما هو يا ساعة البي ما هو ايه فين كوصر هالم كوصر هالم قفل على نفسها القضاء يا فندم من امتى من الصبح لا فطرت ولا اتغدت ورفض تكلم حد الله هو حصل ايه الله مش عارف يا ساعة البي وما المين اللي يعرف ما هو روح انت روح روح يا هانم. هانم ايوه لو سمحتي افتحي حضرتك لا مؤاخذه يا ابني انا نايمه طيب ممكن اشوف حضرتك مش هقدر يا ابني مش هقدر طب في ايه ما فيش ما فيش طيب تعرفي حاجه عن وفاء جرى إيه ايه ما جرى ما تتخضيش بس اتاخرت يا ريت تيجي يا ريت تيجي في ايه وغشتيني <تصفيق> يا كوصر هنم افتحي افتحي ايه, ايه في حاجة دكتور مفيش مفيش مفيش حاجة والله ربي في ايه بس <تصفيق> كويس ان ساعتك بعتيلي اشوف وشك بخير بقى حضرت الزابط بكره على علومان عتريس اوعى تزعلس تهاني من ان داخل السجن انا مش عايز الموضوع ده يأثر فيك انا زي ما قلت ساعتك المسألة دي ما تمنيش فدى ضفر رجلك عاتريس واضح إن ساعاتك زعلانة إحنا الساعة 11 دلوقتي و... وبعتالي إيه اللي قاعد حضرتك لحد دلوقتي حنقولي الحقيقة وحتطلع يا عاتريس حقيقة إيه؟ وده كلام بقى أنا أنا عرض سا... ساعتك لأي كلمة كده ولا كده يا عاتريس انت اخويا العفو يا والنبي مش للدرجات ده أنا, أنا... أنا في عرض س... سيادتك أنا... أنا مش حمل الحاجات دي انت اخويا ابن أمي وأبويا مين؟ ما هو ما يروحش أ... أ... أصل... أصل... أصل... اصل هو اصله أصل هو لما جه هو لا أنا... أنا... انا كنت معاه انت بتقولي ايه انا وفاء اختك اختك بنت حسنيه وعبد الحفيظ ما انا كده عايز واحد يسندني اهلا وسهلا اهلا وسهلا هليتي هل انت عارفه الساعه كام دلوقتي استهنب انا بقى عشر ساعات بغلي مش فاهم اي حاجه ما قعدتش فاهم اي حاجه بقيت اخر من يعلم اسمعي لا حول ما تهجننيش حتى لما كنت متاثره وزعلانه سبتك لما تروقي وقلت الصبح هتقولي ما قلتليش قلت هتحكيلي قلت ما حكتليش ساكته ليه كلامي. ان كنت فاهم اني هستحمل كده تبي غلطانه اضع في الايمان انك تشاركين في همومك انا شايله فوق ما يحتمل البشر الكلام الكبير ده زعلني اكتر لان معنى كده ان مش في حياتك كما يجب مشاكلك مش عايزه تشركيني فيها يا يحيى معنى كلامك ان في اسرار ايوه في اسرار في يا يحيى اسرار اغرب أسرار ممكن تمر بانسان وفاء يحيى بكره تيجي معايا علشان نغير اقوالنا في محضر النيابة أقوال ايه نقول ان عتريس ما كانش جاي يسرق هي دي الأسرار؟ عتريس لازم يطلع من السجن لانه مظلوم مظلوم ايوه كان جاي عشان يشوفني يشوفك فين؟ في قط النوم؟ ايوه نقر لي وانا فتحتله بتقولي ايه؟ نقرلك وفتحتيله؟ انت مجنونة؟ انت متخرفي مش عارفة بتقولي ايه؟ انا بقول الحقيقة انا الحقيقة عطريس اخويا اخوكي؟ ايوه اخويا يعني ايه؟ اه اخوكي في الانسانية والجمل اللي بتقوليها دي يا يحي عطريس اخويا ابن امي وابويا المش فيهم حاجة يعني ايه ابن كوصر هانم احنا ولاد واحده غلبانه واخده حكم مؤبد اسمها حسنيه والاب اسمه عبد الحفيظ اسره كانت بتكمل عشاها نوم ايه ده ايه ده كوثر هاني امي دخلت امي السجن يا ربي يا ربي يحيا تقدر تطلقني انا واقفه وسمعه وهتحمل الصدمه لاني تحملت صدمات كتيره بس انا ليا رجاء عندك بعد ما اتطلقني مباشره تروح تشهد في النيابه عن عتريس اخويا وتقول إنه ما كانش جاي يسرق انا مستعده يا حيا طلقني وانا اسفه اسفه لاني تسببت لك في ازعاج كبير طلقني يا حيا طلقني طلقك أنا مخلوق عكس كل مبادئك وأخلاقك وقيمك. أمي مسجونة وأخويا حرامي وإخواتي متشردين. وأمي التانية تصرفت غلط في حق الناس والمجتمع. غلط جسيم. زي ما أنت شايف. أنا الوجه الآخر لكل مبادئك. أنا يا يحيى. أسفى. أسفاً ما فيش في إيدي أي تعويض نفسي أقدر أعوضه لك اني طرطشت عليك لكن عذري الوحيد اني ما كنتش عارفة وفاء انتي... أنت قلها انت أعيح قلها هنأجلها هل... لحد ما نخلص موضوع عتريس أنا مش عايزاك تقف قدام النيابه وعتريس يكون له أي صلة قرابه بيك نخلص عتريس الأول وبعدين أروح للمأزون هل تشوفوا؟ انا مش فاهمه حاجه انا دماغي بتور دلوقتي تفهمي كل حاجه يعني احنا مش هنتسجن يا ابني يا ابني انا مش قلت لك ان احنا ما كناش رايحين نسرق ايوه بس هم شهدوا علينا اننا جايين نسرق يا ابني يا ابني ما هم عند النيابه بيعدلوا شهادتهم يا جدع بطل كلام انت وهو هو كلام حور مع شويش جرا جدي طب بعيد عن المحجوزين بقى ما دام جد <تصفيق> يا ابني انت بتتاريع يا عطريس خرجوا, خرجوا خرجوا خرجوا من عند البلوكين يا أبا انت ما هشعويش من الرجل الهلامة ده اللي مع الزابط يا عطريس وهو ده الباشا اختي قصدي تعال تعال يا عطريس مؤاخذه مش هقدر اقرب علشان الباشا ما يزعلش احنا خلاص عملنا اللازم بس في شوية اجراءات قانونية حتتعمل ان شاء الله واعتقد انك حتخرج ربنا خليك ايدك وخدها سعات الباشا عزي من ايدي هو احنا نستغنى عن ايد سعادتك فندم لا لا مؤاخذه نسيت ان ايدي فيها الكلبشات معلش يا باشا انا عارف ان شكلي مش هو وعارف ان شكلي بيضايق سعادتك لا لا لكن لا انا من جوا كويس والله قلبي زي البفته البيضه لا لا مش البفته زي الترجال عشان يلقي بسعادتك البت نوره دي احنا ما خالص جريعه تر بس يا بت الوقت المحطوط معايا في الكلامش ده ما عرفوش قاع المجتمع احنا شركة بس في الكلامش لكن الخلق دي انا ما عرفاش ما ولا قبلين يا ساعة الماشا ولا قبلين انا انا انا لما باستحمى ببيض يا ماشا ببيض ومناخيري بتصغر بتدخل لجوه واخويا معاها دبلوم تجارة وانا فاكر كان زمان زمان قوي كان عندنا قريب قريب من بعيد كان مع تدايق قديمه ابتداء من بتوع زمان وكان بيتكلم انجليزي يا باشا اسمع حخص يا باشا حخص خلصت انا عارف اني اني بس على قد تفكيري انا خدام سعادتك يا باشا ما تقولش كده على ترستي حاضر يا هانم حد يقول لأخته يا ربنا يخليك لاخته سعاده الباشا وفاء نعم انا مضطر امشي دلوقتي واللي اتفقنا عليه هيتعمل هتوصلك الورقه متشكرة يا حي وأسف أسفني ازعجتك وعملت لك كل المشاكل دي ومتشكرة انك استجبت وعدلت الشهادة بخصوص عدريس بعد ما عرفت اللي حصل ما كانش قدامي يجري أني أقول الحقيقة هنقسلك إيه؟, إيه الباشا زعلان من إيه؟ وإيه الورق اللي بيقول عليها دي؟ ما فيش يا عدريس أوعت كون حاجة وحشة احنا مش مهم احنا علم لبط سبينا المهم انت استوفاء اسيبكم ازاي انا حمشي دلوقتي وهم حيعملوا الاجراءات علشان تخرج ويجيلك يجيلي علشان نروح لوالدتنا عاتريس حاضر سلام عليكم عاتريس خلي بالك على نفسك انا انا ما تخافيش علي المهم انت مع السلامه مع السلامة شوف الحلاوة يا هده زاكي شوف الحلاوة يا بنته نورة بتقولي يجيلي يجيلك عطريس وبتقولي خلي بالك على نفسك عطريس انا اتظهر حقاية كويس الست جيت استوفاء ايه في حاجة؟ ست هنم استناك على نار كانت على نفسها طول الوقت وقالت لنا ندور عليك في كل مكان هي فين؟ لابسه وقعدة لا زاد ولا زواد ولا حاجة ابدا طيب روح انت عم عارف وفاء كنت فين؟ كنت بحاول عالج بعض الجروح أنا عارفة الورطة الشديدة اللي تسببت لك فيها لكن ما كانش قصدي أنا عارفة أنا ما كانش قصديك لكن احنا في دلوقتي في الوضع الغريب اللي احنا فيه أنا فكرت كتير وكل اللي يهمني دلوقتي انتي وانك تبقي سعيدة سعيدة هي فين السعادة دي انا حطلع لك والدتك من السجن واعترف بكل شيء يا ماما مفيش قدامي غير كده انا اللي لازم اخد الموقف ده انا مش ممكن اتصور ابدا انك تدخلي السجن هلا ده انا الموت عندي اهون ما تقوليش كده حبيبتي انا فداكي انا يكفيني اني عاشت كل الفترة دي في ساعات امعاكي انا مش عايز اكتر من كده انت اديتيني السعادة الحقيقيه حياتي الجافه بقالها لها طعم بعد احساسي بالامومه انت اديتيني أعظم شعور في الوجود وكفايه عليا كده وحتى لو حكموا عليا بالاعدام انا موافقه بصدر رحب وفي انتظاره لا لا ما تقوليش كده يا ماما ما تقوليش كده لازم اعالج معاكوا الجروح وهو ده دوري وهو ده قدري ماما مش هتلاقي حاجه تقوليها يا بنتي انا امك وهي امك ومفيش قاضي يقدر يحكم بين اتنين امهات مفيش مفيش الله يكون في عونك يا عارف عارف يا فندم وديني على النيابه نيابه ايوه يا عارف ماما لا وفاء وفاء حبيبتي بفتكريني دايما انت في قلبي يا ماما ازاي تقولي كده كل نبضه في دمي بتقول ماما كوسر بلاش بلاش تروحي بلاش يا ماما بنسبها لا ما نسبهاش ربنا يكون في عونك يا بنتي يلا يا عارف يلا ماما ماما مساء الخير مساء الخير انا جايه عشان حاضر ها ام لم الهدوم والشنط يا إحيان. حاضر انا مش جايه عشان الهدوم يا وفاء اي امر تؤمره انا هنفذه لاني عارفه كويس اني سببت لك مشاكل كتير قوي وفاء نعم كوصر هانم كانت تجرت مخدرات <تصفيق> وفي نفس الوقت والدتك <تصفيق> حسنية سجينة وهي والدتك عتريس حرامي محترف واخواته الله اعلم هم إيه وبيعملوا <تصفيق> إيه الكلام ده نعرفها كويس إيه لازمته ايه دلوقتي عايز أقول إن الصورة اللي واضحة قدامي إن كل الحزمة دي ضد مبادئي لكن في نفس الوقت مبادئ ما تسمحش إن أسيبكم في الورطة دي اختار خيرك يا حيام احنا خلاص في ورطه اتحلت ما اتحلتش قدرنا هو كده انا كمان قدري كده يا وفاء انت قدري انا اخترتك الفرازة كل الشواهد كانت بتقول انك من اسره عظيمة والدليل انت يا وفاء مثال للانسان اللي على قيم وخلق ندرين انا فكرت كويس قوي ولقيت ان الفارس الشجاع صاحب القيم والاخلاق ما يبقاش فارس ولا شجاع ولا صاحب قيم وأخلاق لنتخلى عن موقعه في وقت الشدة قبطان المركب وفاء آخر واحد بينزل منها حتى لو ضحى بحياته في سبيل إنقاذ آخر راكب وأنا ما حبش أبا فارس جبان أو قبطان خاين خصوصاً وانت ما كيش زنب في كل اللي حصل لما حسبتها لقيتك ما عملتيش حاجة بالمرة ودلوقتي وقفت بشجاعة توجه موقف عصيب مش معقول مش معقول أنا أقل شجاعة منك أحنا مش عايزة وراتك يا حيا دي أحسن مرة فكرت فيها في حياتي أنت قدر يا وفاق والقدر ميت عنتش أنا اخترتك وانت ملكش زمن وإشاء السميع العليم أننا نتحط في الموقف ده أنت قلتلي انك مخلوق عكس كل ما بدقيه ما يا وفاء انت بالذات فيكي كل ما بدقيه يا وفاء مش عايزين عياط فين كوصر هانم فين كوصر هانم حتى تبلغ عن نفسها في النيابة حتى كوصر هانم فارس شجاع وحييها على موقفها بس امي حتى تدخل السجن يا حياء ما فيش حل غير كده يا وفاء بس الواجب أن نكون جنبها في محنتها يلا بينا أحببتي <متحدث> الزاير خارجيني وقضت وكيل النيابة خير خير يا ماما خير خير يا أستاذ خير كويس كويس قوي. للأسف مش هتوعاقب كما يجب للأسف مش هتوعاقب كما يجب ده كلام ده ايه فيه يا أستاذ فيه القضيه بتاعت كوسر هانم وشهادتها الزور اللي دخلت الست حسنية بها السجن سقطت بالتقادم الحمد لله طيب وامي الست حسنية هنعمل إجراءات عت المحاكمة لظهور أسباب جوهرية جديدة وحنرفع قضية رد اعتبار أنا مش مستريح أنا ضميري مش مستريح في حل يا كوسرهاني أنا حعيش بقيت عمري خدامة للستة حسنية مش كفاية رأيي إن كل سروتك تخصصيها للأولاد اللي اتشردوا لازم ندور على الأولاد في كل حتة ولازم حلقيهم بإذن الله أنا علي التوجيه والنصح والإرشاد وتهيئ جو مناسب ليهم علشان يبقوا بني قدمين كويسين وإنتي عليك تدفعي كل اللي عندك دقية شرعية للناس دي تهيئ لهم بيها حياة كريمة أنا موافقة ديهم عمري وربنا يسامحني وإنتوا تسامحوني بالطريقة دي أعتقد أننا نبقى عملنا حاجة كويسة للمجموعة دي يحيى أفنني بيوفقك أنت يا يحيا بتقول كلامي ما كانش عاجبك يا انت أنت ككائن حي أثبتيلي أن البيئة الطيبة تصنع إنسان عظيم أنا فخوره بك قوي قوي دلوقتي عايزة أشوف الست حسنية وعيش العمر كله اللي فضل لتحت رجليات ما تقوليش كده يا أمي احنا كلنا نتلم في حته واحدة ونعيش يا يحيا عايزة أشوفها نعمل تصريح وتشوفيها ونشوفها كلنا وتشوفوها كلكم وإن شاء الله حبز الكل ما أستطيع عشان نختصر الإجراءات وتطلع بسرعة ولو إني فاضل لها شهور معلش معلش علشان رد الاعتبار دنيا دنيا دنيا دنيا, دنيا, دنيا, دنيا أنا أسفى يا ست حسنية ضيعت لك عمرك ربتيلي بنتي وشرطت لك أولادك حندور عليهم ونعوض اللي فات أنا عندي أخبار فلالي خير يا فضنا فضلنا نلف ونستقصه أنا وعلى أخويا لحد ما لقينا أخو جوز زينب أختي طمني قال لي أن كل العيال بيزوروا زينب لأنها الوحيدة اللي دورت عليهم ولقيتهم كلهم ده خبر هايل يا عاتريس بس الحقيقة يا باشا مراكزهم مش حاجة إيه يعني هيكونوا بتشغلوا إيه أجدع واحد فيهم فراش بس إيه فراش رئيس مجلس إدارة <تصفيق> يا سيدي مش مهم المهم وحنعمل لهم مشاريع واشتغلوا يحيا إيه رأيك في مستشفى خاص وكل واحد يقوم بدور فعال فيه وخصوصاً إننا معنا أكبر جراح والله فكرة أنا أقدر أمسك الحسابات وأنا اشتغل غفير غفير؟ أصلاح عقد عندي عكس الحرامي غفير لا ده أنت هتمسك شوانا كبيرة يا عتريس كلهم حيبوا هايلين بإذن الله صحيح هتتعابوا معايا شوية لكن أنا متأكد من النتيجة أنا عملت توكيل بكل صروة ليك يا دكتور وعلى رايك يمكن ربنا يقبل التوبه بالديه جوز بنتي بالهند ده كله انا في حلم ولا في علم عايزين نضحك بقى مش عايزين نضيع الوقت غير في العمل والضحك بعد العمل لا ده انت بيت فيلسوف يا اتريس <تصفيق> ولو اني مش فاهمها باشا لكن البركه فيك أسعدت الباشا جوز <تصفيق> <تصفيق> وانت يا استوفا نعم اظن تستقيلي بقى ليه بقى اولا علشان تتفرغي للعمل في المستشفى وتمسكي كل الاعمال الاداريه وتراقبي خط سير كل واحد طب وثانيا ثانيا علشان ما يطلعلكيش قرايب تاني شنو شنو ماشي وهكذا انتهت الصبر في الملاحات شكرا للفنانين الذين اشتركوا معي في هذا العمل النجمة نبيل عبيد الفنان القدير عزت العليلي الكوميديان الرائع سعيد صالح الممثلة الكبيرة تحية كريوكا الفنانة القديره سناء جميل وسامي سرحان زكريا موافي بدر نوفل ومن الشباب الواعد ذخيرة نجوم المستقبل صلاح عفيفي سامي مغاوري سامية صالح سمير الليثي واشترك ايضا سمير عزيز عواطف حلمي ناهد حسين رشوان سعيد عصمة الشناوي نوال البطوطي محمد عبد الجواد سهير احمد رفعت عادل خلف نجوى ربيع محمد جبريل مهجل البطوطي عبد الوهاب الحديدي وأيضا منى الأمير كمال دسوقي أحمد عطية صلاح يحيى عطية داود عزة عبد الجواد محمد الشير شابي عفاف مصطفى زياد علي فايق سعيد عبد العزيز احمد كمالي شفيئه عثمان احمد حسن محي الدين عبد الحميد يوسف عثمان سالم سالم متولي علوان مع محمود جلفون سيد صالح رجب عبد الغفار اسامه السيد موسى مدحت صلاح وسمير التميمي وأمل مستقبل الفن مجموعة الأطفال غاد محمد جمال حسام عادل كامل لقاء يحيى مصطفى إهاب محمد علي محمد عبد الجواد السيد رباب عادل كامل شيماء فتح سليمان سيد عبد الجواد السيد ماجد عبد الفتاح إيناس سعد نور أحمد فتح سليمان أحمد محمد علي أحمد سعد وشكرا للزميل المهندس محسن عبده الذي قام بالتسجيل والمونتاج، حس هندسي والتزام ودقة تسجيل الموسيقى والغناء الزملاء من الهندسة الإذاعية علي حامد حسين عهدي وشكرا للموسيقار عمار الشريعي لشاعر الغنائي عبد الرحمن الأبنودي والمطرب علي الحجار ثم شكرا لكم وإلى اللقاء سمير عبد العظيم